قُلْ إِنَّ اللَّهَ من الشيطان دنگ all لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض you القرية التي كنا فيها والن يرى التي أقبلنا فيها وإنا نصادق Oh, موسیقی this <laughs> Amen. <laughs>